يا رب ذنوبي كثيرة سقيله وغير احسن أن ما عندي وسيله تسامحني وتغفر كل العاصي يا ربي ذنوبي كفتها ثقيله غير يحس ينبع عندي وسيلة تسامحني وتغفر كل ذنوبي أنا العاصي اللي حالي قليله عذابي الدنيا مربلني وسمالي عدادي في مطمئن المالي قد نعي فوض وقفات الأسلية يرح يرمى عن القياق لي في الجنان تدخل و شوقی کلیار بیل جلاله نسافت بو عرش صولیتاله و ري دندور عليك هذا الجلاله وشوف الحسن والبات الحوب وشوف الطفل عبد الله ودلاله وشوف الطفل عبد الله ودلاله يا ربي ذنوبي كثيرة ثقيلة وغير احس ما عندي وسيلة تسامحني وتغفر كل ذنوبي انا العاصي يا مال القليلا عذابي يا مالي جنانك يا ربي تدخل معدرد ما عد حين الله وشوفي كل يا رب الجلالة وشوفي شوفي عني بشخص ومثالة وشوفي شوفي خوني تلاها أريد أن أشوف عباس الجمال، وأريد أن أنظر أن الله يلبي، وأريد أن أنظر علي عيب الجلال، وسوف الحسن وحبك الهوى، وسوف الطفل عبد الله وجلاله، وشوف. في العبد الله ودلالة أمنية كل شيء يا ربي ذنوبي تكباتها فقيلة وغيري حسين ما عند عندي وسيلة تسالحني وتقفر كل ذنوبي أنا العاصي نعمالي قليلة عذاب الدنيا من نيوري بالي فوق <تصفيق> Jalale, Shab esbu alif shah, saumitale, wa shubin shab tayooni jamale, wari wari N required tratelse som du forstående som du forstår som Dere dit du abbas og jamal, hvor i Allah Sove til til at døde lade, يا de har en for الحياره دي مؤلمه مستعجله الشوفات دي زلي الوجود يفسح على صدري وضبك لافيله وحده وتعفر افسح على في نظره الجود هيدا وتعفر افسح على في نظره ما يهمني لو راسين لا يهمني نورا سلصدق في حب بعمور في حب بعمور يا ربي جودك والكرم أصبحني أنا اللي ظلم سبحني غرف الجحن يا قابر يا معبود ما يتقعدك ودي يا عاين والفضل في عينك قيت اللي صوبها السهب طالت ساخنك وانظر لي راسه والقر شباله ويمينك وانظر لي خر صربو علم وضر يا ربي ويها القلب والمحيب اخته تصبح Mr. Gan so fat that beach the way they would say we når du rejser, og tager far til hætten, når du rejser, والندى ما يرفع هذا والديا عيا كل فاضل اكبر في اللي صور حسب صارت سخينة بيبحق النبي وفاطمة وحدة عليك والحسين والحسن وحسن بالأحسار أقسم بخير البشر ربي يدو في بحر والت أعظم وأرقل والت أعظم ورحمه الأخبار حاصي يا ما ومعدرين Ret Tar placere E CU I majh Yampe Det er styr Rabe 빠aks gol nogle af F apology Mode inderage εί ìHatanham Hisses I udskleret Rabe al imam-i-t-re Bist-arab-hub, imam-i-t-re lep ربي بحق الميب فاطمة وحيد الرعالي والحسن والحسن بالميب أقسم بخير البشر ربي يذنو في البحر والت أهضم وارحمه أحباء أحسين مأدي على علي من الحريب لكن فادي جمع غضاً Og de jeg har fået favn, og når i øjnene, det er en som i Mestagene sover der billel i lejre, jomsga på lystre og bliver i Og det gør fordi så har det alene nogle hjerter. Nej, men i i الله طاحت تلاهي هي الجسع والندم ما ينفع ابد والدنيا عايب والفاضق فندر بيانا يجيلي صلاة حسف كانت سخينا ربي اذا حجنا به فاطمة وحيد علي والحسن وحسين بالمحشاء تصمت خير البشر رغبي ذنو به بحر ولدا أعظم ورحمه أكبر عاصي على سوء بي أدرى عن ولايات علي بن حريش لكن فادي جب فاضى Sære b'hør, ima fjæt b'hør Røbbi, b'hørb i denne b'hør Fakti, møjede aling Hvisen og Hvisen Nufad i jamra, gudan misger af hov